ما حضروا قالوا انصتوا فلما قضى ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا اننا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا فَإِنَّ اللَّهَ وَآمِنُوا بِهِ يغفر لكم من ذنوبكم ويجزيكم من عذاب أليم ومن لا يجبه داعي الله فلنسبمعذيا في الأرض ولنسه له من لائكاف في بالال مبين اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلا بل لكل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار اليس هذا بالحق قالوا بلا وربنا اليس هذا بالحق قالوا بلا وربنا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 بَلَى فَهَلْ يَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ